خ بي ف قدُ سعةة م سات ومَا قَدَِ عَيْهِ مما فَاليافِقَ الله لا يكَنِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا أَتَاهَا لَا يُكَنِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْتِهِ وَسَرَائِحَ وَكَأَيْمٍ قَرِيَةٍ عَدَّتْ أَمْرِ رَبِّهَا ورسله